مات فلان مات فلان مات فلان ماذا لقد كان بصحة جيدة أزمة قلبية حادث سيد مات في فراشه بعد الصراع مع المرأة وعلى حطام الدار هم يتكبروا يوم رحيم لحظات ثم سكرها وأعلان عن الممات وفراق الله للحياة الله فإما نار تلظى أو إلى الجنة ذهبا إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت وتبدارهم فاحت نساء معطرهم تتباثروا قوم على حب الاله ترعر الحياه متعه, متعة. الحياة. الحياة له فهليئا لمن ختم له بالصالحات وزاد تعلقه بالله فرب رجل خرج من هذا المسجد ومات ورب رجل خرج من المسجد ومعاد هو الموت. هو الموت نهاية سكرة واحدة فاسمع يا مقصر واسمع يا من لا تصلي فويل لمن ذل أنفه لغير الله وويل لمن زاد تعلقه بغير الله فإلى ماذا صار حلت به المحن لا, لا. وشين ذلك الوجه الحسن وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة عبرة إذا أصابتك مصيبة فتجلدي عبرة وتذكر مصابك في النبي محمد عبرة عندما احتضر أبو بكر رضي الله عنه تمثلت عائشة رضي الله عنها هذا البيت لعمري يئن البكاء على الفتى عبره ضع خدي على الأرض ضع على الارض عبره خرج دمه وهو يصلي لله عبره ولم عبرها يجد له كفنا يبكي مصليهم على دمعات في كل حين هم وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لغى في روحهم تتسعروا ذكرا همو في روحهم التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم على فراش الاحتضار لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته حياكم الله حياكم الله في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الخير وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الخائفين القائمين بحدود الله والصابرين آمين يا رب العالمين طبتم أيها الأحباب وطاب ممشاكم وجعل الله الجنة مثوان ومثواكم حياكم الله جميعا ومرحبا بكم جئتم فحيها لا ومرحبا حي الله الجميع رجالا ونساء إخواني وأخواتي حياكم الله جميعا عنوان لقائنا في هذه الليلة الكريمة على فراش الاحتضار وأما نقاط اللقاء فهي على ما يلي أولا قبل البداية ثانيا البداية ثالثا تذكر حالك وحال من سلف عند الإحتضار رابعا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل الخامس الخاتمة الوقفة الأولى وقبل أن أبدأ أسأل الله جل جلاله أن يفتح على قلوبكم وقلوبنا في هذه الليلة المباركة كما أسأل الله جل جلاله أن يجعل لنا من أمرنا رشداً وأسأله تبارك وتعالى ألا يوضع أعمالنا ولا أعمالكم قبل البداية إخواني يا, يا نفس تومبي تومبي. يا أما ترين المنايا كيف تلقطونا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعي يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنيا يا وريان ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن نزاجرنا بالحرص أغرانا <تصفيق> إخواني إن الله عز وجل قد كتب هذا المصير على كل حي شاء من شاء وأبى من أبى من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رضي ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أبى فإذا أبى ادخل النار والعياذ بالله الموت يا إخواني الموت يا إخواني وأخواتي باب للآخرة ولا بد لكل إنسان أن يلقى هذا السبيل وهذا الطريق شاء لذلك أم أبا لذلك الموت باب وكل الناس داخله ليت شعري بعد الباب مدار يقول العليم الخبير في كتابه الكريم مذكرا بنهاية العبد إلى الله جل جلاله وأنه شيء لا بد أن يزول وأنه عرض من أعراض الدنيا لا بد وأن ينتهي قال جل جلاله في كتابه الكريم كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا الا متاع وورور ما اشد سكرات الموت واهواله ما اشد سكرات الموت واهواله ما اشد شدائده والوانه انه والله مصيبه لا تشبه المصائب كيف لا كيف لا وربكم جل جلاله يقول وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد نعم الموت سكرات الموت كربات الموت سلات الموت مهلكات لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يخلق ما يشاء ويختار لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله كل شيء هارك إلا وجهه لا إله إلا الله لا يبقى الملك إلا لله جل جلاله لا إله إلا الله ينادي في عرصات القيامة أنا الملك فأين الجبارون أنا الملك فأين المتكبرون لا إله إلا الله لطال ما نسيته سبحانه وما نساك لا إله إلا الله الإنس والجن يموتون وهو حي لا يموت قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من لذات قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه آخر شدة يلقاها المؤمن الموت ولهذه السكرات فوائد ومكرمات الأجر وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وتكميل الفضائل والحسنات هذا بالنسبة للمؤمن أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان أما الكافر الفاسق أما الكافر الفاسق الضال فسكرات الموت التي يلاقيها إن هي إلا زيادة في العذاب والنكال وتشديد في ساعة النزع الأخير سبحان الجبار الذي لا يغلب سبحان الجبار الذي لا يقهر سبحان القهار الذي لا يذل سبحان الملك الذي ملك وتصرف ودبر يخلق ثم يبتلي ثم يعافي ثم يحيي ثم يميت وهو على كل شيء قدير قالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي لا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلف الناس اختلافا كثيرا وبونا شاسعا في استقبال الموت ولقائهم له فمنهم ويا سعد قلبه من يلهج بشهادة التوحيد لا إله إلا الله مطمئن بها قلبه ويكون ثابت القلب فرحا بلقاء الله تعالى حسن الظن بالله عز وجل فيحمد الله على قضائه وقدره وما هي إلا لحظات حتى تفارق روحه جسده ويصير إلى جنة الله ورحمته ومن الناس من يخذل عن هذه اللحظات ويشتد الأمر عليه بلاء ويحال بينه وبين النطق بالشهادتين والعياذ بالله فتقبض روحه على تلك الحالة لذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إني أخاف إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت فإن الإنسان في اللحظات الأخيرة من حياته إما أن يجزع لهول ما يلقاه أو يشتاق إلى لقاء ربه وما أكثر الذين عبروا عن شوقهم في تلك اللحظات وما أكثر الذين عبروا عن شوقهم في تلك اللحظات فها هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول أحب الموت اشتياقا إلى ربي اللهم ثبت قلوبنا عند الموت واجعلنا ممن ثبت بنطق الشهادتين بيسر عند الموت يا رب العالمين الوقفة الثالثة ما هو الحال عند الاحتضار؟ ما هو الحال عند الاحتضار هذه الوقفة عباد الله هذه الوقفة إخواني وأخواتي هزت الضلوع والأبدان قطعت العروق والأوصال إنها اللحظات المبكيات, إنها اللحظات المبكيات. بكى منها محمد صلى الله عليه وسلم وبكى منها بعده صحابته رضوان الله عليهم وبكى منها الصالحون إنها لحظات الموت إنها لحظات الموت إنها لحظات النزع إنها رؤية صفحة وجه ملك الموت قال جل جلاله حتى إذا جاء أحدهم حتى قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ضرزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم قطعة العلائق غاب الأحباب اشتد النزع جادت الروح بالنفس تذكر يا أخي تذكر يا عبد الله إن كان لك قلب يعقل أو أذن تسمع هل تذكرت هاذم اللذات هل تذكرتم فريق الجماعات ومقطع الامنيات لا اله الا الله ما هو الحال عند الاحتضار لا إلا الله ما هو عند الاحتضار كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وانما توفى ن وجوركم يوم القيامه وانما توفى ن اتوركم يوم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع غرور اخواني اين الذين بلغوا امالهم فما لهم في المنى مناسع اخواني يا من أيام أعمارهم في الحياة معدودة وأجسامهم في البلا والثرام عدودة من أعمارهم تمضي بالساعة والساعة يا أثير الغفلات يا قرين الشهوات يا متجرئا على الموبقات يا معرضا عن الباقيات الصالحات أما تخاف يوم الممات أما تخاف يوم النزع أما تخاف هادم اللذات أما تخاف البلايا والإهانات عند الممات أما تخشى تلك الكروب والسكرات أما تحذر تلك الصرعات أما تشتاق إلى الجنات قال جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تَكْسِبُ غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قف أخي مع نفسك وتأمل حالك عند النزع وسكرات الموت قف أخي مع نفسك وتأمل حالك عند النزع وسكرات الموت تذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه من طريق عائشة وعبد الله بمعباس رضي الله عنهما قال واسمع وتأمل إذا أصابتك مصيبة فتجلدي وتذكر مصابك في النبي محمد لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه كلما اغتمك شف عن وجهه فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك ناصحا لامته صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنصارى الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وعن عائشه رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده الشريفة في القدح ثم يمسح بها وجه بالماء ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله للموت لا سكرانت ان للموت لا لا اله الا الله ان للموت لا اللهم اني على سكرات الموت اللهم عنا على سكرات الموت وغصصه والام وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه من الكرب حتى قالت فاظمة رضي الله عنها وكرب أبتا أجاب رباً دعاه أجاب رباً دعاه أجاب رباً دعاه جنة الفردوس مأواه إلى جبريل ننعاه فلما غسل ودفن بأبي وأميه وصلى الله عليه وسلم أشرف من وطئ الثرى بقدميه أشرف من صلى وصام وقام لله والناس نيام تقول فاطمة رضي الله عنها يا أنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو انقلبتم على آقابكم أفإن مات أو قتل فليسمع من رجع عن دين الله وليسمع من نكس عن سنة رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتلا قلبتم على عقابكم أسأل الله لي ولكم الثبات عند الممات لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوقتم أيها الأحباب فما رغبتم وخوفتم فما رهبتم أيقظكم الموت بمن أخذ قبلكم ومن ووعظكم القبر فما اتعظتم كأنكم بمنادي الرحيل ناديكم انتبهوا يا معشر النيام انتبهوا يا معشر النيام فقد طلبتم للنزول إلى ساحة الأخرة قال جل جلاله إنك ميت وإنهم ميتون أي والله إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون أما لكم في موت المصطفى عبرة أما أجرى لكم عظيم مصابه عبرة أما اعتبرتم بمن مضى قبلكم من السادات أما تحسرتم على من دفنتم أما تحسرتم على من دفنتم من الآباء والأمهات يا مغرورين بالدنيا إنها راحلة يا مغرورين بالدنيا إنها راحلة وأنت راحل قريبا قريبا ستقلبك الأيدي على السرير لي على أي حال سيقلبوك لي على أي حال سيحملوك لي تشعري بأي ستواجه رب العزة والجبروت تصوري أيها الأخية وتصور نفسك أنت يا مسكين وقد نزل الموت بساحتك وملك الموت واقف عند رأسك حشرد صدرك انشدت أعصابك أسرعت نبضات قلبك تغرغرت روحك ثقل منك اللسان انهدت الأركان شخص بصرك دارت منك العينان ماذا تريد؟ تريد الأهل والخلان هيهات هيهات لما تعدون أغلق باب التوبة دونك عريق منك الجبين كثر حولك الصياح والعويل نظرت إلى أهلك وأنت تئن أنين ينزع ملك الموت روحك وأنت في كرب شديد لا من جالك ولا محيت تعاين شدة الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم صاح الصيح حولك قد حل بك القضاء ثم عرج بك إلى السماء فيا لها من سعادة أو شقاء قال جل جلاله وهو أحكم القائلين فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تغفرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ولن ترجعونها إن كنتم صادقين كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وعرض وإذا بيت لفقد عرض لقد كنت في غفلة من هذا شخص الله البصر وسكن الصوت ولا يمكن تدارك الفوض نزل بك ملك الموت عالجت أشد الشدائد فيا عجبا مما تعالج كأنك قد سقيت السم من الأساوذ لقد كنت في غفلة من هذا بلغت الروح إلى التراقي ولم تعرف من الراقي من الساقي ولم تدري عن الرحيل ما تلاقيه إذا بالصائح يصيح والحبيب ينعى ويبيح نادى الأحباب مات فلان مات فلان مات فلان حركوك قلبوك كلموك حملوك ثم طببوك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أين الطبيب لا يجيب أين الحبيب لا يفيد وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق عاينت الموت بعينيك ألقيت آخر النظرات ليتشعري أي نظرة كانت الأخيرة إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى مات فلان مات فلان حملتك ما حمل غيرك وضعوك وللمغسر يسلموك جردوك من الثياب أوصد عليك الباب صب المغسر عليك الماء يا مسكين ما أوحش المكان عليك خلا الله الأصحاب وتركوك بلا عجب واعجاب ثم درجوك في الكفن ثم درجوك في الكفن اغلقت عيناك لف جسدك حملوك الى بيت العفن حملوك الى العفن على العيب وي القبيح وي الحسن وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شر الكفن وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني لا إله إلا الله من هذه الساعة لا إله إلا الله من ظهور الفضائح فجاني رجل منهم فجردني فجاءني رجل منهم فجرودني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفر ظهر والله ما خفى ظهر والله ما خفى وألبسوني ثيابا لا كماما لها وصار زادي حنوطي حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا إي والله إنها نهاية كما صليت سيصلى عليك وكما قدمت ستقدم كم من حبيب غاب وصلينا عليه وقدموني إلى المحراب وانصرفوا يا ويلك إن كنت مقصر يا وينك إن كنت مفرط خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني ولا سجود لعل الله يرحمني اللهم ارحم ضعفنا اللهم اتولى أمرنا اللهم ارحمنا إذا غسلنا وارحمنا إذا كفنا وارحمنا إذا أودعنا الثرى وإذا الحبيب من الأتراب قد حفل وضعوك في بيت الوحدة بيت الدود بيت الظلمة بيت الكرامة يا ولهانة ابكي الآن قبل أن لا يبكى عليك تألم الآن قبل أن لا يتألم عليك تصور وأنت تدخل المقبرة بحمولاً على الأعناق على الأعناق بعد أن كنت حاملا أو زائرا فيا لي تشعري هذا موطن الذكرى ما حديث جنازتك هل ستقول قدموني قدموني أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها أين تذهبون بأيها الأحباب أين تذهبون بأيها الأتراب تذروني في القبر وحيدا ثم أنزلك أحب أحبابك ثم أنزلك أحب أحبابك وأقرب أقربائك وصرت في القبر جذاذا وتسرب عنك الأصحاب والأتراب يا مسكين ستظهر الخفايا يا مسكين ستظهر الخفايا تركوك وحيداً تصارع أهوال القبر بلا خليل أو أهل أو صاحب أين أحبابك أين أهلك وأقرباؤك تولى الجميع بلا خليل أو أهل أو صاحب أين أحبابك أين أهلك وأقرباؤك تولى الجميع وبأيدهم أنزلوك تصارع أهوال القبر بلا خليل أو أهل أو صاحب وجهوك إلى القبلة فيا سعدك إن توجهت فيا سعدك إن توجهت ويا عذابك إن أبيت صفوا عليك اللبن هالوا عليك التراب إن حجب الظهو عنك ثم وقف المحب أين المحب في هذه الساعات أين الحبيب الصادق في هذه الساعات أين الذي أخلص في محبته ثم وقف المحب من أهلك وأحبابك على رأسك وقال اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ثم ذهبوا وتركوك من فوقك التراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب ومن شمائدك تراب تراب في تراب أين جلدك الحسن؟ أين مالك الكثير؟ أين أنصارك؟ أين أصحابك؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا من أعالي عز معقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما سكنوا ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت وحجبة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم إي والله سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما نعموا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أوكلوا ثم تعاد روحك إلى جسدك هل هذه بشارة؟ لا والله إلا إن كنت من أهل الإيمان تعاد روحك إلى جسدك يأتيان كملكان يزرقان يسودان تأمل في سواد وجوههما تأمل في شدة نزعهما يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فاسمع يا رأيك الله اسمع إن كان لك قلب اسمع يا منتكس اسمع يا راجع عن دين الله اسمع يا من تعادي أولياء الله فيجلسانك وينتهرانك ويسألانك ما أشين السؤال يومها وما أشد الجواب عندها ما الربك ما الربك ما دينك ما النبيك ليت شعري بأي جواب ستجيب إن كنت من أهل الإيمان فهنيا لك لأن الجبار جل جلاله سيثبتك قال سبحانه وتعالى في هذه اللحظات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الذين آمنوا فقط الذين كانوا على ربهم يتوكلون وبالليل يصلون وما ينامون وكتاب الله يتلون وحدوده يخافون بالقول الثابت اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا بائع الآخرة كيف تهنى يا مشتري الدنيا كيف تهنى اسمع ما يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سأقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة فيأتي من روحها وطيبها أبشر يا ولي الله أبشر يا من كنت مع الله لن يخيب الله رجاك فياته من روحها وطيبها اسمع الكرامات ويفسح له في قبره مد البصر الله أكبر أفلح الفائزون أفلح المؤمنون أفلح التائبون أفلح الذين رجعوا ثم تابوا إلى ربهم يستغفرون ثم يأتيك رجل اسمع كرامات بعدها كرامات حسن الوج حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر يا ولي الله أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فتقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح اللهم ارزقنا عملا صالحا في القبور ثم يفتح لك باب من الجنة وباب من النار فيا حبذ القرار في دار القرار هذا منزلك ويقال لك هذا منزلك لو عصيت الله أبد الله به هذا ويريد باب الجنة فإذا رأيت ما في الجنة من النعيم قلت ربي أقيم الساعة فيا لسعادة قلبك عندها ويا لبشارتك من بشارة ويا لفوزك من فوز أما العبد الكافر والعياذ بالله الذي ضيع دينه وسخر من أوليائه وشدد على أحبابه واستهزى بدين الله تعالى وفعل المنكرات ومات على ذلك فإنه لن يستطيع جوابا القبر أول منزل بالله قل ما يكون عندها يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فينادي منادي من السماء فينادي منادي من السماء جاءت البشارة بالرسوب جاءت البشارة بأنه كذوب نادى منادي السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه قبيح الوجه قبيح الثياب فيا لهول النظر إلى وجهه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أنا عملك الخبيث ثم يقيض له أعماء صمت أب الكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل اسمع يا عاصي اسمع يا متجبر اسمع يا من تتعالى على الله لو ضرب بها جبل لصار ترابا ثم يضرب فيصير ترابا ثم يعيده الله مرة أخرى أنتهى العذاب لا لم ينتهي العذاب بعد يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا ثقلان ثم يفتح له باب من النار ويفرش له من النار ويمهد له من النار فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة ابن آدم ابن آدم كأنك بالموت وقد نزل بساحتك وحال بينك وبين ما تريد وأنت في النزع والكرب الشديد لا والد لا والد ولا وليد ولا عدة تلجيك ولا عديد قال الله جل جلاله وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم أيها الباكي على أترابه أنا وأنت وأقاربه الأموات ابكي على نفسك الآن ابكي على نفسك الآن فالماضي فات تذكر قول من إذا تذكرك من أهلك مات فلان كأنك بما أتى للماضين أتاك ولقد صاحبك نذيرهم أنت غدا كذاك إنما اليوم لهذا وغدا لذاك هل تمن على نفسك الموت إن الموت أبكى الصالحين إن الموت أقدم ضاجع التالين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه ذرهم يأكنوا ويتمتعوا اسمع ذرهم يأكنوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فسوف يعلمون كما خوذ على الزلل ختم له بسوء عمل نزل الموت به فيا هول ما نزل فأسكنه القبر فكأن لم يزل وهذا مصير الغافل وهذا مصير العاصي وهذا مصير المفرط لو غفل لو غفل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون كم من نائم على فراش التقصير مغتر بعمر طويل كم من مستحل شراب الهوى من كأسه مرتوى بينما هو على جادة عراضه هوى فما نفعه عند الموت ما حوى ولا ما شريف ولا ما أكل لا تغتر بنعيم القوم فإن غداً فإن غدا غير اليوم أنا الغريق فما خوفي من البلل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون واسمع في المحطة الرابعة من صور احتضار السلف عند الموت رحمهم الله تعالى وبدأنا بنبي الأولين والآخرين ورأينا كيف نازع الموت بأبي وأميه صلى الله عليه وسلم حيث قال والذي نفس محمد بيده لا يقرض أحدكم قرضا بالمقارض ويضرب ضربا بالصيوف خير له من أن يعالج سكرة واحدة من سكرات الموت فيا ربنا رحماك بعبد أذنب ثم أتى يعترف عندما احتضر أبو بكر رضي الله عنه تمثلت عائشة رضي الله عنها هذا البيت لعمري ما يغني البكاء على الفتى لعمري ما يغني البكاء على الفتى إذا حشرجت الروح وضاق بي الصدر فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس كذلك يا بنيه ليس كذلك يا بنيه ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق تفكر فيها يا رعاك الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه قال رضي الله عنه انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت رضي الله عنه وأرضاه وهذا عمر الإمام الزاهد العابد الذي نادى يا سارية الجبل ولي الله حبيب رسول الله بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ابنه عبد الله كان رأس عمر يعني أباه في حجري فقال ضع خدي على الأرض ضع خدي على الأرض يقول فوضعته فقال ويل لي وويل أمي إن لم يرحمني ربي فيا ربنا رحماك وهذا هارون بن يحيى قال أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين ضرب ذلك الإمام الذي ظلم قتل وحيدا رضي الله عنه لم ينجده أحد إلا الله ولم يكن معه أحد إلا الله حينما ضرب وهو يحتضر والدماء تسيل على لحيته رضي الله عنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على بنيتي رضي الله عنك يا ذنوري وعن عبد الله بن علي قال أن علي رضي الله عنه الفارس النحرير أبا الحسنين سيدا شباب أهل الجنة خرج دمه وهو يصلي لله لما ضرب رضي الله عنه أوصى ثم لم ينطق بل قال لا إله إلا الله حتى قبض رضي الله عنه وأرضاه ولما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاء قال والله لا أبكي والله لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة أروحي تصير إلى الجنة أمين النار ولا أدري أيهما يؤخذ بي ولما حضرت بلال ابن رباح رضي الله عنه الوفاء جعل يقول غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه غدا نلقى الاحبه محمد وحزبه ثم تقول زوجته وا بلا وهو يقول وا فرحا وهذا محمد بن واسع رحمه الله لما دخل عليه خلق كثير من الناس حوله فإذا قوموا قاعدون اسمع بالله عليك وآخرون قيام قال قال أرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذ بناصيتي وقدمي وألقيت في النار ثم تلا قول الله جل جلاله يُعرف المجرمون بسيمهم يُعرف المجرمون بسيمهم سيؤخذ بالنواصي والأقدام وهذا الشافعي رحمه الله لما سئل كيف اصبحت يا أبا عبد الله قال اصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكاس المنية شاربا ولكاس المنية شاربا وعلى الله تعالى واردا ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فوهنيها أم إلى النار فوعزيها ثم أنشى يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجاي نحو عفك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عف عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما هذا هو حالهم عند السكرات هذا هو حال السلف عند الاحتضار هذا هو حال السلف عند الموت وهذا هو حالهم إذا تفرق عنهم الأهل والأصحاب والأحباب فكيف بحال عبد العاصي ذل أنفه لغير الله وزاد تعلقه بغير الله سبحان من لا يزول ملكه سبحان من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا خيبة والله من لم يؤيده الحكيم يا مصيبة من فاته هذا الجود العميم إليك إلهي وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرغائب فيك وإلا فالرجاء مخيب وعنك وإلا فالمحدث كاذب هذه أخبارهم فما هو خبري وخبرك ما هو خبري وخبرك كم من ظالم تعدى وجار كم من ظالم تعدى وجار وما راع الأهل ولا الجار بينما هم وهو يعقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأزرار فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن ولو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار فلا تسأل كيف صار فاعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحج صديده وبلية في القبر جديده تفرق عنه حشمه وعبيده والأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية أين عيشته الصافية أين لذته الحالية كم تسفى على قبره سافية ذهبت العين واخفيت الأثار فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به الأسباب هجره القرناء والأتراب صار فراشه الجندل من التراب وربما فتح له باب في اللحد إلى النار فاعتبروا يا أولي الأبصار خلاو الله بما صنع واحتوشه الندم وما نفع تمنى الخلاص وهيهات وقد وقع تملك الضد المال والدار فاعتبروا يا أولي الأبصار نادم بلا شك وخفى ماذا يود؟ يود أن صافي للذات ما صفى واعلم أنه قد يبني على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم فاعتبروا يا أولي الأبصار إخواني سألوا أهل القبور سألوا أهل القبور سألوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها تخبركم بخشونة المضاجع وتعلمكم أن الحسرة قد ملأت المدامع والأنات قد آذت المواضع ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قل لي بربك يا أخي إلى متى تنصح وتحيد وأنت عنيد إلى متى تدعى إلى الله ولا تجيب لا تفرح فإنك لغيرك تطرح وإياك أن يراك الله تخسر وغيرك يربح اتق الله وأفلح وروي عن سلام ابن صالح قال فقد الحسن البصري ذات يوم فلما أمسى قال له أصحابه أين كنت اسمع قالوا له أصحابه أين كنت قال كنت عند إخواني لي إن نسيت ذكروني وإن غبت عنهم لم يغتابوني فقال له أصحابه نعم الإخوان والله يا أبا سعيد دلنا عليهم قال هؤلاء أهل القبور هؤلاء أهل القبور لله ذروا أقوامهم امتثلوا ما أمروا وزجروا وزجروا عن الزلل فانزجروا فإذا لاحت الدنيا غابوا وإذا بانت الأخرى حضروا فلو رأيتهم في القيامة وقد حشروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا وطرقوا باب المحبوب جل جلاله واعتذروا وبالغوا في المطلوب ثم حذروا فانظر بما وعدوا ربحوا والله ما خسروا فهنيئا ثم هنيئا لتلك القلوب الخاشعة وهنيئا ثم هنيئا لتلك العيون الباكية فإن الله لا يعذب عينا بكت من خشته جل جلاله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية ربهم مشفقون اخواني سمعتم ما كان من حال القوم, من حال القوم. فما هو واجبي وواجبك بادرو الى التوبه قبل الحوبه وقل معي يا ربي اني تائب يا ربي اني تائب يا ربي اني تائب يا ربي اني تائب يا ربي اني تائب فاقبل توبتي واغل عثرة وامح زلتي وثبت قدمي يوم زلتي ما بي طاقة على نارك يا رب ما بي طاقة على حسابك يا رب إذن تب الآن تب تب الله يقول جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال إلا من تاب وآمن وعمل آملا صالحا فأولئك يبدأون ان الله سياتم فولا يبدل الله سيئات بحسنات وكان الله غفورا رحيما وقال ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجاهله ثم تابوا من بعد ذلك هذا هو الشرط هذا هو الشرط ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعده لغفور رحيم وقال انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر إلهي ألا ببابك ماطة وقوفي يا من تلبي حاجه الملهوف ذل الوقوف بباب عزك عزه يا ربي فاقبل ذلتي ووقوفي, ذلتي ووقوفي, ذلتي ووقوفي, ذلتي ووقوفي عمرت بالاحلام قلبي له من خائف بضلاله مشغوفي صرفت هوواء الحياه عن الهدى ولا كم لها في الناس من تصريفي واليوم تاب واليوم تحدوه المنا من غير اضعن وتزييف غفرانك اللهم تب غفرانك, اللهم تب غفرانك, اللهم تب غفرانك اللهم تب أدو بقلب خاشع وضعيف اللهم اجعلنا ممن تبت عليه يا رب العالمين اللهم جعلنا ممن تبت عليه في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم اغسل الذنب العظيم برحماتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا إذا قالوا مات فلان اللهم ثبتنا عند زلة الصراط اللهم ثبتنا عند المقام بين يديك وعرض أعمالنا عليك أنت إلى هنا وأنت سيدنا فإلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى دنيا دنية أم إلى أصحاب في القبر تركونا أم إلى أهل في الأكفان غيبونا اللهم تبع لتعبين اللهم إنا تائبون فأقبل اللهم التوبة اقبل اللهم التوبة اللهم وجعلنا ومن حضرنا من الإخوان والأخوات ممن تكرمه بالنظر إلى وجه رب الأرض والسماوات يوم تكشف الحجب اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك اللهم, اللهم, اللهم جل من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم فابتلي فصبر وعطي فشكر اللهم اجعلنا مما صبر على البلاء اللهم لا تجعل أعمالنا مردودة وتقبلها يا رب العالمين اللهم إنك أنت الغفور الرحيم تب علينا إنك أنت التلاب الرحيم اللهم تب علينا إنك تتوره وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة صد التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودي الرياض 1 1 3 صندوق بريد 2 الكويت هاتف ونسوخ 4 صندوق بريد 2-9-6-5 الرمز البريدي 0 تمت العمليات الصوتية والإخراج بستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت فهد المهنة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذا الذين اذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم على حب الاله ترعروا وعلى يتكبروا ذا الذين اذا مررت بدارهم تائهو عطرهم تتبعثروا قوم على حب الاله ترعروا وعلى فتام الدارهم يتكبروا في دهشه كل على طاعاته يتدثروا يبكي مصلاهم في كل حين هم بيستغفرون وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لغى في روحهم تتسعروا ذكراهم في أفطر تحيي بنا جينا به أمنا عظيما ينظروا وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوما لغى في روحهم تتسعروا ذكراهم في أفطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينظروا سلف عظيم في المحامد ورثوا طه الكريم وبالعبادة أخبروا رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com